وهذا رجل يقول تزوجت منذ عشر سنوات وأشك في سلوك زوجتي أنها ترتكب الفاحشة وقد راقبتها كثيرا لكن لم يثبت شيء من شكي رغم يقيني من ذلك فماذا أفعل إن هذا الشك يحمل عليه في الغالب غيرتك الشديدة على زوجتك وقد يكون لكراهتك لها ومحاولة اكتشاف عيب فيها لتطلقها وتكون هي السبب ومع وجوب الغيرة يجب أن تكون معتدلة دون إفراط يؤدي إلى إساءة الظن والتماس العيوب والله يقول تتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إفر والإسلام محتاط بشدة للمحافظة على سمعة المرأة وشرفها فحرم رميها بالزنا دون ثبوت ذلك وأوجب فيه حد القذف والنصوص في ذلك كثيرة وثبوت الزنا يكون بالإقرار منها أو بشهادة أربعة شهود على واقعة الزنا وذلك غالبا لا يمكن وعلى هذا يجب عليك أن تستمر في مراقبتها ولكن بصورة معقولة وأنصحها بحكمة عن البعد عن مواطن التهم فلعل الله يصلح شأنها وأتوجه إلى كل من يريد الزواج أن يختار زوجة صالحة حتى يستريح من الشك والغيرة الشديدة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فاضفر بذات الدين تربت يداك. Wallahu alam.